الاسبوع اللي فات وهنكمل الاسبوع ده بنعمة ربنا واعتقد هيكون لسه عندينا اكتر من مرة هنتكلم في عن الروح القدس اللي يحب يساعدني يحط الايات على التكست احنا هنبدأ من يوحنى 16 هقرى من الاية 8 للاية 11 يوحنى 16 من 8 الى 11 يعالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا وأما على دينونة فلأن هذا العالم قد دين ثاني معدوش سمحوني أقرى ثاني الثلاث أربع آيات دول ونركز فيهم لأن فيهم مفهوم مهم جدا عن الروح القدس يحنى 16 من 8 ل11 ومتى جاء ذاكا اللي هو الروح القدس روح الله يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة أما على خطية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 عليها والكلام عن حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح من ذلك التاريخ الروح القدس يبكت العالم على هذه الثلاثة تعالوا نشوف ايه هي التلاتة احنا بنشكر ربنا ان الرب يسوع نفسه فسر يعني لما قال على خطية هيبكت العالم على خطية ليه فسر فلأنهم لا يؤمنون دي طيب حيبكت العالم على البر ليه لأنه ذاهب إلى أبي طيب على دينونة ليه لأن رئيس هذا العالم قد دين تعالوا نشوف ثلاث أشياء أو موضوعات التي سيبكت الروح القدس العالم عليها خطية در دينونة في المجمل مجمل التلات موضوعات خطية تشير الى الانسان الساقط وهي داء البشر مرض البشر مرض البشرية خطية العالم على بر ليه على بر لان حجة زي ما حنشوف بعد شوية بر المسيح ايه حجتك ولماذا سيبكت العالم على بر لأن المسيح حجة بره أنه قام من الموت وصعد إلى السماوات فالمسيح القائم والدواء هو بر المسيح يعني إذا كان الداء المرض هو خطية العالم فالدواء هو بر المسيح أما على دينونة هنا يتكلم عن الرئيس المخلوع وهو الشيطان الرئيس المخلوع والكارثة الكبرى في الدينونة أنهم رفضوا الدواء أم الخطايا رفض المسيح يبقى خطية وبر ودينونة تشير إلى الإنسان الصاقط والبر المسيح القائم والدينونة الرئيس المخلوع إبليس خطية خطية العالم رفض المسيح والبر الدواء والدينونة رفض الدواء تعالوا ناخد وحدة وحدة في البداية عايزين نعرف ايه هو التبكيت ما معنى التبكيت انتم معايا يا اخوة خلونا نشوف المسيح استخدم كلمات لها معنى ومعنى خاص جدا كلمة التبكيد في اللغة معناه يغلب بالحجة حتى يسكد يغلب بالحجة حتى يسكد يقول لك ده أفحمه أسكته خلاص غلبه بالحجة مش كده وبس لا في, في اتجاه اخر وهو يبكت بالحجة حتى يسكت هو يعلن النور ويظهر الخطأ يعني في الوقت اللي هو بيغلب بالحجة حتى يسكت الاخرين حتى يلجمهم هو في ذات الوقت يعلن نور المسيح ويظهر اخطاء الاخرين ومش كده وبس التبكيد لازم نفرق بين نوعين من التبكيد تبكيد الضمير غير تبكيد الروح القدس هنشوف بعد شوية ايه هي اخطاء الاخرين تبكيد الضمير غير تبكيد الروح القدس تبكيد الضمير يمكن ان يقود لليأس والموت زي ما حصل معه يهوزة ايه الفرق بين يهوزة وبطرس بطرس خضع لتبكيت الروح القدس اعطى فرصة لروح الله اعطى فرصة لروح الله بينما يهوزة اعتمد فقط على تبكيت ضميره فقادوا الى الانتحار الناموس والنعمة. النموس يبكت فقط لكنه لا يعطي الرجاء بينما النعمة التي في المسيح هي في جلها وفي أصلها هي تعطي تعزية وتفرح القلب وكأن الضمير ببكت على بر انتهى لا يوجد فرصة أن نلقى ثاني لكن تبكيت الروح القدس تبكيت على بر قد ظهر بر لسه موجود هناك رجاء يعني تبكيت الضمير بيقود الإنسان إلى اليأس كأن الفرص انتهت والعالم انتهى والبر ضاع وليس هناك فرصة بينما تبكيت الروح القدس يبكت الإنسان على خطيئة ويقول له بر المسيح أمامك تعال خذ هذا البر البر لك إذن هناك تبكيت يؤدي للحياة وهناك تبكيت يؤدي إلى الموت تبكيت الروح القدس يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة ولكن في ذات الوقت يعلن أن بر المسيح ممنوح لكل البشرية بدون استثناء إذن كذا بنكون خذنا فكرة عن كلمة التبكيد ننتقل إلى الآيات واحدة واحدة التبكيد ليس فقط يوبخ التبكيد يسكت بالحجة ويظهر النور ويعلن الخطأ هذه كلمة التبكيد في الآية التسعة يقول أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي في خطية يا أخوة وفي أم الخطايا أم الخطايا هي رفض المسيح أم الخطايا رفض المسيح على أساس أنه الفادي والمخلص والإله والسيد باسمها أم الخطايا التجديف عن روح القدس لأنه حسب تجديفا عن روح القدس لما قالوا إيه لو رجعتوا للكتاب المقدس لما تكلم المسيح التجديف عن روح القدس ما فيش حد يتكلم عن روح القدس هم تكلموا عن المسيح لكن حسب كلامهم تجديفا عن روح القدس لأنهم رفضوا تعامل روح الله معهم حتى يؤمنوا بالمسيح قالوا أن معه بعد زبول رئيس الشياطين وهو برئيس الشياطين يخرج الشياطين يبقى إذن أم الخطايا أم الخطايا على الاطلاق رفض المسيح لأنك لو قبلت المسيح تدخل في دائرة النعمة ودائرة النعمة هي الدائرة التي فيها تغفر كل الخطايا بناء على كفارة المسيح تغفر كل الخطايا بناء على كفارة المسيح ولكن بشرط التوبة طبعا اتكلمش هنا عن خطايا اخلاقية زي الكذب والقتل والزنا الى اخره اتكلم عن ام كل الخطايا دي اتكلم عن رفض غفران الخطايا اللي فاهمني اكتب لي سبع لانك اذا لم تؤمن بالمسيح فكل الخطايا بدون استثناء هي محسوبة علينا محسوبة علينا هنروح منا فين فتبكيت الروح القدس يبكت هؤلاء الناس على أم الخطايا ما هي أم الخطايا؟ لأنهم لا يؤمنون بيه لم يؤمنوا بالمسيح وبموته عنا لم يؤمنوا أنه أخذ مقامنا أمام العدالة الإلهية لم يؤمنوا أنه رفع عنا أثقال الخطيئة والموت الأبدي طيب لما انت رفضت المسيح إذن أنت أعلنت أن ثقل الخطية ونتائجها وهو الموت الأبدي مصلت عليك تماما كان اليهود بيعتقدوا أن الخطية يعني يعني أكبر الخطايا هي كسر الناموس كانوا بيعتقدوا كده. أن أكبر خطية هي أنك تكسر الناموس فجاء المسيح ليقول لهم أن الخطية وأم الخطايا هي رفض خطة الله في المسيح أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي ننتقل إلى الآية رقم عشر عرفنا إذن التبكيت على الخطية ليه لأنهم لا يؤمنون بيه طيب وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا يعني إيه الكلام ده يعني إيه وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي المسيح له حجة بره الحجة الإقناع له الحجة له القدرة على برهنة بره طيب ايه حجة برك حجة بري ان الوحيد الذي استطعت ان ادوس الموت بقيامتي وانتم كلكم كأن المسيح يقول كل البشرية مهزومة من الموت لماذا لانكم خطى بطبيعتكم الفاسدة لكن انا مش كده انا عندي الحجة بتاعتي عندي الحجة اني انا البر في ذاته عندي الحجة اني البار المطلق انني سحقت الموت الذي هو نتيجة الخطية دي حجة بري وعشان كده لما المسيح كان على الصليب سمعنا الصوت الشيطان بيتكلم على لسان الاحبار والرؤساء لو كان بارا لما صلب مش الكلام ده تقال للمسيح وهو على الصلب لو كان بار لما صلب اعتقدوا انه لانه خاطئ صلب ولكن المسيح اعلن امرا اخر اعلن انه بالصل والموت والقبر سيعلن أمرا جديدا أنني الوحيد الذي سأسحق الموت بقيامتي وبقيامتي سأعلن حجة بري أنني البار الكامل فالوحيد الذي أنا انتصرت على الموت ومش كده بس عارفين لما يكون عندك حجة زمان لما يكون واحد عنده تركة بيكون عنده ورقة كده مش كده بيسموه سك يقول لك دي الحجة بتاعت البيت كلها سمعنا التعبير ده مش كده يقول لك عنده الحجة بتاعت البيت هالحجة بتاعت البيت بتاعت ايه حجة البيت عبارة عن سك عبارة عن وسيطة موجودة عنده ودي الحجة بتاعت البيت فان كان قيامة المسيح هي الحجة في بره فإنما هناك ختم هذه الحجة ختم سماوي وضعه المسيح بسلطان لاهوته إيه هو الختم ده؟ ده الواحد لما يكون عند الحجة بتاعته مش مختومة ملهاش قيمة إيه هو الحجة دي؟ حجة برك إيه؟ خلاص عرفنا القيامة طيب وعنى ختم هذا البر فلأني زاهب إلى أبي وإيه ده يعني؟ يعني إيه الصعود ده؟ الصعود يعني أني سأقدم هذه الزبيحة التي قدمتها على الصليب سأصعد بها إلى السماء وأقدمها أمام السماء وستقبل وستقبل في السماء هنا الختم ختم الحجة ليس أني فقط قمت من الموت ولكني صاعد إلى السماء زاهب إلى أبي فإعلان البر الكامل أو إعلان مطلق البر ليس فقط قيامة ولكني الآن أكلمكم عن الصعود وأما على بر على البر الكامل الذي سيبكت الروح القدس العالم عليه أني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا ولا ترونني أيضا ليه؟ لأني سأرسل لكم المعزي البرقليت الروح القدس إذن إعلان بر المسيح الكامل أنه ليس فقط قام من الموت وسحق الموت لأجلنا وإنما هو صاعد إلى السماء صاعد إلى السماء وهذا هو ختم حجة المسيح ذبيحة نفسه المقبولة أمام الآب السماوي إذن ما هو البر؟ ما هو البر؟ لقد ترك لنا أخبار سارة سيد المسيح أعلن أن البر هو قبوله هو شخصيا كإله وفادي ومخلص البر هو قبول المسيح سيبكت العالم الروح القدس سيبكت العالم على بر لأنكم في نظر السماء لا أتكلم مع الناس اللي في الغرفة طبعا لأنكم في نظر السماء لستم أبرار لماذا؟ لأنكم لأنكم رفضتم البر الذي هو المسيح الذي به تقفون أبرارا أمام عدالة السماء خلونا نشوف روميا 3 21 و 22 والطن الآيتين دول روميا ثلاثة واحد وعشرين واثنين وعشرين وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق بر الله بالمسيح داء البر وعشان كده المسيح لما بيتكلم عن دينونة العالم على بر لأنه ذاهب إلى أبيه دلال على أنه طالما قبلت زبيحة في السماء وجلس عن يمين العظمى في الأعالي فهذا يعني أنه البار الكامل المطلق وإلا لما قبلته السماء لو أن زبيحة المسيح ليست زبيحة كاملة كما المطلق لما قبلته السماء ولكن المسيح قبل أن يذهب إلى السماء أعلن قبول السماء لزبيحة نفسه وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا إذن هذه الجزئية غاية في الأهمية لا ترونني أيضا ضرورة شهادة الروح القدس ضرورة شهادة الروح القدس الروح الله حطونا في أعمال الرسل أصحاح الثاني وأصحاح دعونا نشوف مع بعض الآيات من 33 إلى 35 أعمال الرسل 2 33 إلى 35 يقول وإذ ارتفع دعونا نقرأ من 33 وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب سكبا هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه لأن داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك إذن اللي انتو شايفين ده هو الموعد الذي سبق فأعلن المسيح عنه أنه إذا ارتفع إلى السماء صعب إلى السماء سيرسل روحه القدوس إذن شفنا الأيتين أما على خطية وشفنا ليه على خطية لأنهم لا يؤمنون بي وبعدين على بر فلأني ذاهب إلى أبي هذا هو هذا هو كمال البر أنه أني أنا البر في ذاته ولهذا قبلت الذبيحة وأنا جالس عن يمين العظم في الأعالم طيب نشوف الجزئية الثالثة وأما على دينونا فلأن رئيس هذا العالم قد دين. رئيس الموت وأصله الشيطان إبليس هو رئيس الموت وأصل الموت هو الذي ادخل الموت الى الطبيعة البشرية نعم الحية القديمة بحسده على هذه الطبيعة الخليقة الجديدة وعبر التاريخ عبر تاريخ الانسانية كان الموت الابدي ركزوا على كلمة الابدي يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت موت أبدي أدين هذا الموت وسحق هذا الموت في الصليب والقيامة تمت إدانة الموت في الصليب ثم سحق الموت بالقيامة ولأن المسيح له كل المجد هو الاله الذي ظهر في طبيعتنا البشرية فبلاهوته السرمدي أعطى انتصار الصليب الديمومة أن يكون انتصارا أبديا انتصارا أبديا وأما على دينونة طيب على دينون إيه؟ لأن رئيس هذا العالم قد دين يعني إيه؟ يعني أنتم الذين تذهبون وراء رئيس هذا العالم ستقع عليكم الدينون تماما كما تقع عليه لأني قد أدنت الموت والخطية في صليبي وقيامتي والآن من يريد الحياة فليقبل إلي وإلا فأنتم تحت دينون مع الشيطان فبلاهوته السرمدي ديمومة انتصار المسيح حطونا كذا يحنى 14-30 تعرفوا القصة بتاعة الجحة جحة شخصية خرأ أسطورية جحة باع البيت بتاعه بس ساب فيه مصمار فكل يوم يروح لصا اللي باع له البيت يخبط ايوه معلش بس عاوز اشوف المسمار بتاعي لو سمحت اتفضل شوف المسمار بكره يخبط مين ايوه جحا بس لو سمحت عاوز اشوف المسمار بتاعي شوف المسمار بعد بعد بكره هشرب معاك الشاي بس اشوف المسمار اتفضل شوف المسمار بعد بعد بعد بكرة هاكل معاك بس اشوف المسمار. انا هنا مش باقصد جهة لكن باقصد عدو الخير اللي سايب في كل واحد فينا مسمار. وكل مرة كل شوية يجي يخبط علينا وشوف المسمار بتاعه ثابت ولا لا كل شوية يجي يخبط الباب يا ترى المصمار بتاعي قاعد ثابت ولا محتاج اسبته هاكل معاك شوية بس أشوف المصمار كل البشرية فيها مسمار. ما ولا واحد يقدر يقول ما فياش مصمار لا نبي ولا صالح ولا تقي ولا قديس كل البشرية فيها مسمار الحية القديمة لكن في واحد وقف وقال هذه المقولة في يوحنى 14.30 حطوة ثانية لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيا شيء ما عندوش عندي حاجة انتو فيكم حاجة لي ممكن كل شوية يجي خبط عليك ويقول لك عايز اشوف مصماري بس انا لا انا من زيكم انا ما عندوش في شيء خالص لا دين ولا خطية ولا سم ولا طبيعة فاسدة ولا موت ولا اي شيء على الاطلاق ده الفرق بيني وبينكم المسيح بلا خطية الاخ اللي بيكتب انه مش فاهم المسيح بلا خطية الشيطان لم يستطع على الإطلاق أنه يسقط المسيح في أي خطية على الاطلاق. لكن كل البشر عندهم خطايا سقطوا في الخطية فكل البشر يستطيع الشيطان أن يقول لهم أنت في يوم من الأيام اتبعتوني أنت في يوم من الأيام تبنيت أفكاري في يوم من الأيام نفست خططي بس المسيح مش كده المسيح ليس كذلك المسيح له كل المجد بلا خطية فهو لم يرس نتائج خطية ولم يفعل خطية ونتيجة الخطية هي الموت الأبدي المسيح ليس كذلك فلو عندك سؤال يا مدرسة ارفع ايدك وبعدين اسأل السؤال بتاعك عشان ما نطلعش برا الموضوع لا انت مش فاهم بس وبتضحك لانك عاوز ديكون بس لا عزيزي انا اشرح لك الموضوع ارفع ايدك لو عاوز تفهم ومرحب بيك اذا اما على دينونا فلان رئيس هذا العالم قد دين يعني ايه رئيس هذا العالم قد دين يعني الشيطان أدنتوا في الصليب أدنتوا في الصليب وبالتالي كل من يدبع الشيطان وكل من يرفض الصليب فهو تحت دينونة تحت دينونة لا محل رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيا شيء ما عندوش عندي حاجة إذن الآن الروح القدس ما زال يبكت العالم على هذه السلاس على خطية لأنهم لم يؤمنوا بالمسيح على بر لأنهم رفضوا البر الكامل في المسيح على دينونة لأن الذي اتبعوه وهو الشيطان قد أدينا في الصليب واضحة الجزئية دي يا إخوة هل الجزئية دي واضحة على خطية على بر وعلى دينونة أما على بر فلأنهم لا يؤمنون به على خطية لأنهم لا يؤمنون به على دينونة لأن رئيس هذا العالم قد دين أما على بر فلأني زاهب إلى أبي ولا ترونني بعد ننتقل إلى جزئية أخرى وهي أن الروح القدس وعايزكم تركزوا عايزة الجزئية دي الذي يحل ويبكت البعض فهو يعزي البعض الآخر الروح القدس روح الله روح المسيح الأزلي السرمدي الذي يبكت البعض فهو يعزي البعض الآخر وخلونا ناخذ أمثلة من الكتاب المقدس في متى 27 ياريت الناس اللي تحب تشاركني في متى 27 الآيات من تسعة وتلاتين إلى أربعة وأربعين حطونا الآيات دي كده ونقراها مع بعض متى سبعة من تسعة وتلاتين إلى 44. وكان المجتاذون يجدفون عليه المسيح وهو على الصليب وهم يهزون رؤوسهم قائلين يا ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام خلص نفسك إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده لأنه قال أنا ابن الله وبذلك أيضا كان البصان اللذان صلبا معه يعيران ناس أدوا عقولهم لرئيس هذا العالم وبدلا من أن يقبلوا بر المسيح بدأوا في إدانة المسيح بينما نقرأ في لوقة 23 حطونا الأيتين 42 و43 لوقة 23 42 و43 رئيس العالم هو الشيطان يا مدرسة لو سمحت ما تسأل شيء تاني ارفع عيدك وقت الأسئلة اسأل رئيس هذا العالم هو الشيطان في لوقة 23-42-43 ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك فقال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس إذن بنشوف هنا انه اللص الذي كان مصلوبا كان الروح القدس يعمل في الجميع كان الروح القدس يقدم الفرصة للكل هناك من استهزأ وبدأ في ادانة المسيح وهناك من بدأ يعمل عقل نحن بعدل جوزين أما هذا فماذا فعل ثم التفت إلى المسيح وقال اذكرني يا رب متى جئت في ملكتك على الفور الروح القدس الذي يبكت الآخرين عمل على الفور مع هذا اللص وقال له الحق أقول لك اليوم اليوم اليوم الآن مش بكرة مش بعده اليوم تكون معي في الفردوس تعالوا نشوف جزئية اخرى حطولنا كده اعمال الرسل اثنين طلعتاشر اعمال الرسل اثنين طلعتاشر لما حل الروح القدس على التلاميذ يقول الوحي الإلهي في عمال الرسل 2-13 وكان آخرون يستهزئون قائلين إنهم قد امتلأوا سلافة سلافة يعني خمر على يعني شربين خمر كتير فدول الناس مستهزئين بدل ما يعرفوا إيه الموضوع بدأوا في إدانة التلاميذ لكن في أعمال الرسل اتنين واحد شايفين احنا نوع آخر حطونا أعمال الرسل اتنين واحد في نوع آخر من الناس الروح القدس بعزي فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف نفسهم الروح القدس الذي يبكت البعض هو يعزي البعض الآخر طب الفرق إيه؟ لماذا يبكت هؤلاء ويعزي هؤلاء؟ بكلامك تتبرر وبكلامك تدان المسيح يقول ها أنا زواقف على الباب وأقرأ افتح وسترى التعزية وفرح لماذا تغلق على نفسك في أحضان الشيطان؟ إذن الروح القدس يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة ولكن في ذات الوقت هو يعز الذين يترجونه الذين يطلبونه خليني أختم الموضوع النهاردة برؤية اثنين وعشرين ستاشر وسبعة عشر خطونا الايتين دولة وصحة اعمال الرسل اعسف رؤية اثنين وعشرين ستاشر وسبعة انا يسوع ارسلت ملاكي لاشهد لكم بهذه الامور عن الكنائش انا اصل وذرية داود كوكب الصبح المنير والروح والعروس يقولان تعالى ومن يسمع فليقل تعالى ومن يعطش فليأتي ومن يرد فليأخذ ما حياة مجانا خلونا نتأمل في الجزئية دي أنا يسوع الآية دي يا إخوة في آخر صفحة في الكتاب المقدس وكأن المسيح يقول أنا أضع اسمي في آخر صفحة بمضي اسمي على الكتاب ده إن أنا صاحب الكتاب ده أنا يسوع بحط اسمي أهو أنا مسؤول عن كل وعد في هذا الكتاب مسؤول عن كل كلمة في هذا الكتاب أضع اسمي في آخر ورقة في آخر صفحة في هذا الكتاب لأعلن أنني إلى هذا الكتاب وكاتب هذا الكتاب زي ملك بيحط الإنضة بتاعته في آخر الفرامان بتاعه في آخر الفرامان بتاعه كذا يروح يحط الاسم بتاعه أنا يسوع أرسلت ملاكي هو فيه نبي بيرسل ملاك ده لما فيه واحد قال ظهر له ملاك وعاد يرجف وعاد يعيد وبيجري لكن هنا المسيح بيقول أنا اللي برسل الملك أرسلت ملاكي أنا اللي برسل ده عايز يقول أن أنا نبي ولا عاوز يقول أنا إله الملائكة أنا الذي أرسل الملائكة ماذا كذا أنا يسوع أرسلت ملاكي لاشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس فإنت مين يسوع مين أنا أصل وزرية داود كوكب الصبح المنير أنا أصل داود أنا خالق داود أنا رب داود فباللهوت أنا أصل داود وبنسوتي أنا زرية داود يعني قبل أن يقول أنا زرية داود قال أنا أصل أنا خالق أنا إله انا ربه انا الاصل بتاعه انا اصل وذرية داود كوكب الصبح المنير والروح والعروس يقولان تعالى ومن يسمع من اللي بسمع احنا تحبوا تقولوا تعالى ومن يسمع فليقول تعالى ومن يسمع فليقل تعالى ومن يعطش فلياتي ومن يرد فلياخذ ما حياه مجانا كلام الحياه واضح يا اخوه وكلام الموت واضح كلام الحياه ينعش الروح والنفس كلام لا تحتاج معه إلى تبرير كلام تقرأ فقط لتنتعش روحيا هذا هو كلام المسيح الروح الذي فينا ينادي والعروس نحن نقول تعالى ومن يسمع فليقول تعالى نحن نشتاق لك يا سيد أنت موضوعنا أنت قضيتنا أنت موضوع حبنا أنت أنشودتنا أنت لحن الحياة بجملة مهما كان ابتعادنا عنك إلا أنك أنت الأصل أنت السيد أنت الإله أنت الفادي أنت المخلص ولذلك ستكون ترنيمتنا الخالدة أمين تعالى أيها الرب يسوع هذه هي ترنيمتنا الخالدة ترنيمة العروس ترنيمة الكنيسة ترنيمة النفوس امين تعالى ايها الرب يسوع حل الروح القدس في قلوبنا حل الروح القدس في قلوبنا وهو الذي يشدنا دائما الى الامجاد السماوية وهو الذي بكت فينا الخطيئة وبكتنا على بر المسيح فقبلنا بر المسيح وبكتنا في كل مرة تبنينا فيها فكر الشيطان في كل مرة بكتنا لأنه الروح الحي الذي فينا الروح القدس البارقليت روح المسيح الأزلي السرمدي ده كان موضوعنا النهاردة أحبائي عن يوحنى 16 في الآيات اللي احنا اتكلمنا فيها مع بعض 16 من 8 إلى 11 وبنعمة الرب يسوح سنكمل في موضوع الروح القدس في المرات القادمة بنعمة الرب يسوح لأن الكلام عن الروح القدس لا ينتهي لأنه روح الإله السرمدي الأزلي الأبدي فكيف نكمل كلاما ونحن المحدودين عن غير المحدود شخص الروح القدس نعم له كل المجد بشكركم أحباء المباركين جزيل الشكر الرب يبارك حياتكم بشكر كل الأحباء الأدمينس المباركين اللي قدوني فرصة النهاردة في وجودهم وبشكر الأحباء اللي بتعبوا في التسجيل أختنا المباركة جولد مئير وأخونا روماني وأظامينا وفشيشة وبترس السرياني كل الأحباء المباركين الرب يبارك حياتكم و لو بتسألوا عن الجزء ده هنسمي الروح القدس الجزء الثاني لأنه كان الاسبوع اللي فات الجزء الاول فيريت نسميه بالاسم ده الروح القدس الجزء الثاني وما بنساش دايما ان اسكر اللي بدأ موضوع المحاضرات على البالتوك استاذنا المبارك ربي باركه وهو مرفوع دائما في صلواتنا ربي بارك حياته وانتو كمان اسكرون في صلواتكم ولكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير وليلهنا كل المجد إلى الأبد آمين ثم آمين ثم آمين شكرا